وقالوا إن كفعنا بما أرسلت به وإن لفي شك من مما تدعوننا إليه مريب قالت رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أَجَلٍ مُسَمَّى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 يكون بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتونا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 و خاف وعيد واستفتحوا وَخَابَ و خاب كل جبار عديد من وراه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا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 تأتي أكلها كل حين بإذن ربها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 قل إعبادي الذين آمنوا ويقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم ويوفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ, وسخر لكم اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ وَإِذَا تُعَدُّونَ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الإنسان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 وليعلمو أنما هو إله واحد، وليعلمو أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب.